امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين أعمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما جهالتكم فتصبح فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم وسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشد وَلَمْ مِنَ الْمُغَاوِهِ وَنَحْنُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا فقاتل التي تبغى حتى في أئلة أمر الله فإن فاء فأصلح بينهما بالعدل وأقسط إن الله يحب المقسطين إن من المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم منهم من عسا عسا أي منهم ولا نساء, ولا نساء من نساء عسى عسى إن عسا منهم ولا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 ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياتوا كل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اللَّهِ إن الله عليم خبير قالت خَبِيرٌ قَالَتِ قل لم تؤمنوا ولكن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن الله ورسوله لا يلدكم أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يوتابوا ثم لم بأموالهم وعفوسهم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 والله بكل شيء عليم يمنون عليك أم أسلموا قل لهم تمنوا علي إسلامكم